والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أصدق مِنَ الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب